tilawati jilid 3 halaman pertama a'udzubillahi minasy syaithanir rajim bismillahirahmanirrahim lansukun lansukun lansukun falamna faqulna Jعلna Dhalalna Qatalna Lil'alameena Lil'kafirina Lil'kabibina Lil'kitali Lil'ibadi Lil'bashari Al-fasana Al-sinaatu Al-Babu Al-Qabu Yul-Hidu Yul-Himu 2 Bismillahirrahmanirrahim Alif lam-sukun Alif lam-sukun Alif lam-sukun Wal-Aqibat Al-Jahi-mi Al-Al-Al-Akhirati Al-Al-Akhirati Ilal-Madiynat Ilal-Madiynat Fil-Aliati Fil-Aliati Walakumul Banuuna Waqa'atilwa Al-Hasibu, Al-Jalilu, Al-Karimu, Al-Mujibu, Al-Wakilu, al الواحد الاحد القادر البابطن الوارث المتعالي الجلال الجامع المانع البديع ممتعالي> ممتعالي. بسم الله الرحمن في سدور العالمين في العذاب المهيب فالتقم الحوت وزاق الباقل كري الكافرون لمن الخافرين ما كذب الخفرين فاتن اذفته يا موسى ويعق في امراة عذاب عادمة بسم الله الرحمن الرحيم Minkun Min dukun yang koruna yungs si ku yanglik yang roh yang سَمِعَكُمْ سَمْعًا وَكُنْ عِنْدَكُمْ أَنْصِرُهُمْ إِنْ رَأَيْتَكُمْ مَنْ